فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا خَلَتُمْ تَعْمَلُونَ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 لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك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 أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 ولهما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضَرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنته الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم, جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون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 بيوتا تستخفونها يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَنْوَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حِينٍ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 قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندع من دونك فألقوا إليهم, فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذين السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون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 شاكرا لئنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره من الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين